يا رب يا رحمن يا رب يا رحمن يا رب يا رحمن يا رب يا إليك قلبا يدوب حبا إليك قلبا يدوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان بالنور, والإيمان بالنور, والإيمان بالنور وال